ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست و نبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين وَلَا شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا۟ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير حق كذلك زين للكل امة عملهم ثم الى ربهم نرجعهم فينبئهم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْجِعُون فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنَنَّ بِهَا قُل انَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا اَتَلاَ يؤمنون ونقلب اثئتهم واضل صارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون